بوك تو 85. خمسة وثمانون خمسة وثمانون أسئلة الماضي واحد أسئلة الماضي واحد نكقدر كم شربت؟ كم شربت؟ ¿Ne kadar كم اشتغلت؟ كم اشتغلت؟ ¿Ne kadar yazdınız؟ كم كتبت؟ كم كتبت؟ nasıl uyudunuz? كيف نمت؟ كيف نمت؟ كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ يلو كيف وجدت الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ كم من مع مع من تكلمت؟ كمن ل مع من مع من كمين doğum günü مع من احتفلت بعيد ميلادك مع من احتفلت بعيد ميلادك نرديهيدناس أين كنت أين كنت نريد أوتوردونوز أين كنت تسكن أين كنت تسكن نردي أين كنت تشتغل أين كنت تشتغل ني توصييه بماذا نصحت ماذا نصحت ني ماذا أكلت ماذا أكلت؟ نعور عندنا. ما الذي عرفته عن التجربة؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ نكدر هزلا جدا. كم كانت سرعتك في السير؟ كم كانت سرعتك في السير؟ نكدر زمان uçtunuz. Km muddet uygaranık? Km muddet uygaranık? Ne kadar yüksek atladınız? Km eler tifaağı lıqafas ta? Km eler tifaağı Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için wwwbook 2 ziyaret edin.